قوله فتعاطى قال أبو حيان في البحر تعاطى هو مطاوع عاطى وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده انتهى محل الغرض منه والعرب تقول تعاطى كذا اذا فعله او تناوله وعاطاه اذا تناوله ومنه قول حسان رضي الله عنه كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة ارخاهما للمفصلي وقوله فعقر اي تعاطى عقر الناقة فعقرها فمفعول الفعلين محذوفان تقديرهما كما ذكرنا وعبر عن عاقل الناقة هنا بأنه صاحبهم وعبر عنه في سورة الشمس بأنه أشقاهم وذلك في قوله جل وعلا اذ انبعث أشقاها وهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية وإضاح ذلك أن الله تعالى نسب فيها العقر لواحد لا لجماعة لأنه قال فتعاطى فعقر مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم الآية وقوله تعالى في هود فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وقوله في الشعراء فعقروها فأصبحوا نادمين وقوله في الشمس فكذبوه فعقروها ووجه إشارة الآية إلى إزالة ذلك الإشكال هو أن قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره ومعلوم أن المتمالئين على العقل كلهم عاقرون وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر للعقل، وصحت نسبته أيضا إلى الجميع لأنهم متمالئون عليه كما دل عليه ترتيب تعاطي العقر بالفاء في قوله فتعاطى فعقر على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشرة العقل في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر اي نادوه ليعقرها وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر وهو أن إطلاق المجموع مرادا به بعضه أسلوب عربي مشهور وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب وقد قدمنا في سورة الحجرات أن منه قراءة حمزة في قوله تعالى فإن قتلوكم فاقتلوهم بصيغة المجرد في الفعلين لأن من قتل ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله بل المراد في الآية إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر ونظيره قول ابن مطيع فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل أي فإن تقتلوا بعضنا وذكرنا أن منه أيضا قول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لأن هذا في بعضهم دون بعض بدليل قوله جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله فيهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وقد قدمنا في الحجرات وغيرها أن من أصرح الشواهد العربية في ذلك قول الشاعر فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي وقوله تعالى فعقر اي لها والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي ومن اطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير تعدون عقر الني بأفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة قوله تعالى انا أرسلنا عليهم صيحة واحدة قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون قوله تعالى انا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر قوله انا أرسلنا عليهم حاصبا قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها الآية وقوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر قدمنا أيضا الآيات الموضحة له ايضاحا شافيا بكثرة وقد تضمنت إضاحة قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين أيها المستمعون الكرام لم يبق غير مقدار حلقة واحدة مما وضعه المؤلف في تفسير سورة القمر ندعوها للقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم هنالك نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته